وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما تلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجاء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 فادخلي في عبادي وادخلي جانبي